بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثامن والعشرون من التذكرة وقال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب قال إنه ملك قائم على صخرة بيت المقدس فينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة ويا عظام النخرة ويا أكنافا فانية ويا قلوبا خاوية ويا أبدانا فاسدة ويا عيونا سائلة قوموا لعرض رب العالمين قال قتاده المنادي هو صاحب الصور ينادي من الصخرة من بيت المقدس قال كعب وهي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا وقيل باثني عشر ميلا ذكره القشيري والأول ذكره الماوردي وقيل إن المنادي جبريل والله سبحانه وتعالى أعلم قال عكرمة ينادي منادر الرحمن، عز وجل فكأنما ينادي في آذانهم يوم يسمعون الصيحة بالحق يريد النفخ في الصور ذلك يوم الخروج يوم تشقق الأرض عنهم سراعا إلى المنادي صاحب الصور إلى بيت المقدس أرض المحشر ذلك حشر علينا يسير أي هين سهل فإن قيل فإن قيل فإن كانت الصيحة للخروج فكيف يسمعونها وهم أموات قيل له إن نفقة الإحياء تمتد وتطول فتكون أوائلها للاحياء وما بعدها للازعاج من القبور فلا يسمعون ما يكون للاحياء ويسمعون ما يكون للازعاج ويحتمل أن تتطاول تلك النفقة والناس يحيون منها أولا فأولا وكلما حي واحد سمع ما يحيى به من بعده إلى أن يتكامل الجميع للخروج وقد تقدم أن الأرواح في الصور قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أبو نعيم في الحليه والحق أن هذا الخبر لم يرد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويبدو أنه من كلام وهب وهو كتابي أسلم متابع، فإذا نفق فيه النفخ الثانية ذهب كل روح إلى جسده فإذا فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون وهذا يبين لك ما ذكرنا وبالله سبحانه وتعالى توفيقنا وقال محمد بن كعب القرضي يحشر الناس يوم القيامة في ظله وتطوى السماء وتتنافر النجوم وتذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يومئذ فذلك قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يومئذ يتبعون الداعي لاعوج له وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت فجر عذبها في ملحها وملحها في عذبها في تفسير قتادة وإذا القبور بعثرت أي أخرج ما فيها من الأموات وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها أي سمعت وأطاعت وحقت أي وحق لها أن تفعل وإذا الأرض مدت تمتد مد الأديم وهذا إذا بدلت بأرض بيضاء كأنها فضة لم تعمل عليها خطيئة قطة وألقت ما فيها من الأموات فصاروا على ظهرها مسلم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخرج أبو بكر أحمد بن علي الخطيب عن عبد الله بن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط وأضمأ ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط وأنصب ما كانوا فمن أطعم لله فمن اطعم لله أطعمه ومن سقى لله سقاه ومن كسى لله كساه ومن عمل لله كفاه ومن نصر الله أراحه الله في ذلك اليوم وروريا من حديث معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله أرأيت قول الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا معاذ بن جبل لقد سألت عن أمر عظيم ثم أرسل عينيه بالبكاء والدموع ثم قال تحشر عشرة أصناف من أمة أشتاة قد ميزهم الله تعالى من جماعات المسلمين وبدل صورهم فمنهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسين أرجلهم اعلاهم وبعضهم منكسين أرجلهم أعلاهم ووجوههم يسحبون عليها وبعضهم عمي يترددون وبعضهم صم بكم لا يعقلون وبعضهم يمضغون ألسنتهم مدلاتا على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذروهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون على جذوع النار وبعضهم أشد نتنا من الجيف وبعضهم يلبسون جلاليب سابغة من القطران فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس يعني النمام وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت والحرام والمكس وأما المنكسون رؤوسهم إذن المنكسون رؤوسهم عيد وأما المنكسون رؤوسهم ووجوههم فأكلت الربا والعمي من يجور في الحكم والصم والبكم الذين يعجبون بأعمالهم والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين الذين يخالفوا قولهم فعلهم قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في كتاب صفات في صفات المنافقين وأحكامهم أتابع والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران والمصلبون على جذوع النار السعات بالناس إلى السلطان والذين هم أشد نتنا من الجياف الذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله سبحانه وتعالى ويمنعون حق الله تعالى من أموالهم والذين يلبسون الجلابيب فأهل الكبر والفخر والخيلاء والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله عز وجل وقال أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة ومن الناس من يحشر بفتنته الدنيوية فقوم مفتونون بالعود معتكفون عليه دهرهم فعند قيام أحدهم من قبره يأخذه بيمينه فيطرحه من يده ويقول صحق لك شغلتني عن ذكر الله فيعود إليه يقول أنا صاحبك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وكذلك يبعث السكران سكرانا والزامر زامرا وكل واحد على الحال التي وكل واحد على الحال الذي صده عن سبيل الله قال ومثل الحديث الذي رواه في الصحيح أن شارب الخمر يحشر والكوز معلق في عنقه والقدح بيده وهو أنتن من كل جيفة على الأرض يعلنه عيد يلعنه كل من يمر به من الخلق هناك خطأ مطبعي والله تعالى أعلم أو كما قال وقال أيضا وقال أيضا في هذا الكتاب فإذا استوى كل أحد قاعدا في قبره فمنهم العريان ومنهم المكسو والأسود والأبيض ومنهم المكسو والأسود والأبيض ومنهم من يكون له نورا كالمصباح الضعيف ومنهم من يكون كالشمس لا يزال كل واحد منهم مطرقا برأسه ألف عام حتى تقوم من الغرب نار لها دوي تساق فيدهش لها رؤوس الخليقة إنسا وجنا وطيرا ووحشا فيأتي كل واحد من المخاطبين عمله ويقول له قم فانهض إلى المحشر فمن كان له حينئذ عمل جيد شخص له عمله بغلا ومنهم من يشخص عمله حمارا ومنهم من يشخص له كبشا تارة يحمله وتارة يلقيه ويجعل لكل واحد منهم نور شعاعي بين يديه وعي يمينه ومثله يسرس بين يديه في الغلمات وهو قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وليس عن شمائلهم نورا بل ظلمة حالكة لا يستطيع البصر نفاذها يحار فيها الكفار ويتردد المرتابون والعياذ بالله عز وجل والمؤمن ينظر إلى قوة حلكتها وشدة حندسها ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه من النور المهتدي به في تلك الشدة يسعى, بي يسعى بين أيديهم وبايمانهم لأن الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يكشف للعبد المؤمن المناعم عن أحوال المعذب الشقي ليستبين له سبيل الفائدة كما فعل بأهل الجنة وأهل النار حيث يقول فاطلع فرآه في سواء الجحيم وكما قال سبحانه وتعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين لأن أربعا لا يعرف قدرها إلا أربع لا يعرف قدر الحياة إلا الموتى ولا يعرف قدر الأغنياء إلا الفقراء ولا يعرف قدر الصحة إلا أهل البلاء والسقم ولا يعرف قدر الشباب إلا الشيوخ وفي نسخة ولا يعرف قدر النعيم إلا أهل الجحيم ومن الناس من من قدميه وعلى طرف بنانه ونوره ومن الناس من قدميه وعلى طرف بنائه ونوره يطفئ تارة ويشتعل أخرى وإنما هم عند البعث على قدر إيمانهم وأعمالهم وقد مضى في باب يبعث كل عبد على ما مات عليه ما فيه كفاية والحمد لله رب العالمين في الحاشية واحد ضعيف الدر المنثور وفي إسناده غير واحد من المجهولين تنزيه الشريعة متابع باب الجمع بين آيات وردت في الكتاب في الحشر ظاهرها التعارض منها قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وقال سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وفي آية ثالثة أنهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وهذا كلام هو مضاد للبكم والتعارف تخاطب وهو مضاد للصمم والبكم معه وقال سبحانه وتعالى فلا الَّذِينَ أُرْسِلَ ارسل اليهم الْمُرْسَلِينَ نسالن المرسلين والسؤال لا يكون الا بالاسماع والا لناطق يتسع للجواب وقال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وقال فإذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون وقال يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون والنسلان والإسراع مخالفان للحشر على الوجوه والجواب لمن سأل عن هذا الباب أن يقال له إن الناس إذا أحيوا وبعثوا من قبورهم فليست حالهم حالة واحدة ولا موقفهم ولا مقامهم واحدة ولكن لهم مواقف أحوال واختلفت الأخبار عنهم لاختلاف مواقفهم وأحوالهم وجملة ذلك أنها خمسة أحوال حال البعث من القبور والثانية حال السوق إلى موضع الحساب والثالثة حال محاسبة والرابعة حال السوق إلى دار الجزاء والخامسة حال مقامهم في الدار التي يستقرون فيها فأما حال البعث من القبور فإن الكفار يكونون كاملين الحواس والجوارح لقول الله سبحانه وتعالى يتعارفون بينهم وقوله سبحانه وتعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشر وقوله سبحانه وتعالى فاذا هم قيام ينظرون وقوله سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين إلى قوله سبحانه وتعالى ترجعون والحالة الثانية حال السوق إلى موضع الحساب وهم أيضا في هذه الحال بحواس بحواس تامة لقوله عز وجل وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ومعنى فهدوهم أي دلوهم ولا الدلاله لأعمى اصم ولا سؤال لأبكم، فثبت بهذا أنهم يكونون بأبصار واسماع وألسنة ناطقة. وتابع الحالة الثالثة وهي حالة المحاسبة، وهم يكونون فيها أيضا كعمل الحواس ليسمعوا ما يقال لهم ويقراوا كتبهم الناطقة بأعمالهم وتشهد. وتشهد عليهم جوارحهم بسيئاتهم فيسمعونها وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها وأنهم يقولون لجدودهم لما شهدتم علينا وليشاهدوا أحوال القيامة وما كانوا مكذبين في الدنيا به من شدتها وتصرف الأحوال بالناس فيها وأما الحالة الرابعه وهي السوق إلى جهنم والعياذ بالله عز وجل فإنهم يسلبون فيها أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم لقوله سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمم وهم جهنم، ويحتمل أن يقُعيد ويحتمل أن يكون قوله سبحانه وتعالى يعرف يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام إشارة. إلى ما يشعرون به من سلب الأبصار والأسماع والمنطقه والعياذ بالله عز وجل والحالة الخامسة حال الإقامة في النار والعياذ بالله عز وجل وهذه الحالة تنقسم إلى بدو ومآل فبدوها أنهم إذا قطعوا المسافة التي بين موقف الحساب وشفير جهنم عميا وبكما وصما اذلالا لهم تمييزا عن غيرهم ثم ردت الحواس إليهم ليشاهدوا النار والعياذ بالله عز وجل وما أعد الله سبحانه وتعالى لهم فيها من العذاب والعياذ بالله عز وجل ويعاين ملائكة العذاب عليهم السلام وكل ما كانوا به مكذبين وكل ما كانوا به مكذبين فيستقرون في النار ناطقين سامعين مبصرين والعياذ بالله عز وجل ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وقال سبحانه وتعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم إلى قوله سبحانه وتعالى وقالت أولاهم لأخراهم وقال سبحانه وتعالى عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وأخبر سبحانه وتعالى أنهم ينادون أهل الجنة فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وأن أهل الجنة ينادونهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وأنهم يقولون يا مالك ليقض علينا ربك فيقول لهم إنكم ماكثون والعياذ بالله عز وجل وأنهم يقولون لخزنة جهنم عليهم السلام أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فيقولون لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وأما العقب والمآل فإنهما إذا قالوا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فقال الله سبحانه وتعالى فيها ولا تكلمون والعياذ بالله عز وجل وكتب عليهم الخلود بالمثل الذي يضرب لهم أو كتب عليهم الخلود بالمثل الذي يضرب لهم وهو أي يؤتى بكبش املاح ويسمى الموت ثم يذبح على الصراط بين الجنة والنار وينادوا يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت سلبوا في ذلك الوقت في ذلك الوقت أسماعهم وقد يجوز أن يسلبوا الأبصار والكلام ولكن سلب السمع يقين لأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون فإذا سلبوا الأسماع صاروا إلى الزفير والشهيق ويحتمل أن تكون الحكمة في سلب الأسماع من قبل أنهم سمعوا نداء رب سبحانه وتعالى على ألسنة رسوله فلم يجيبوه بل جحدوه وكذبوا به بعد قيام الحجة عليهم بصحته فلما كانت حجة الله سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا الاستماع عاقبهم على كفرهم في الأخرى بسلب الأسماع يبين ذلك أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه وأن قوم نوح عليه السلام كانوا يستغشون ثيابهم تسترا منه لألا يروه ولا يسمعوا كلامه وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار في وقت نبينا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل فقال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستعوشون ثيابهم وإن سلبت أبصارهم فلأنهم أبصروا الغير فلم يعتبروا والنطق فلأنهم أوتوه فكفروا فهذا وجه الجمع بين الآيات على ما قاله علماؤنا رحمهم الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أعلم باب ما جاء في حشر الناس إلى الله عز وجل حفاة عراتا غرلا وفي أول من يكسى منهم وفي أول ما يتكلم من الإنسان روى مسلم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بموعظ وعيد من عند باب ما جاء في حشر الناس إلى الله عز وجل حفاة عرات غرلا وفي أول ما من يكسى منهم وفي أول ما يتكلم من الإنسان رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عرات غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين ألا وإن أول الناس يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا أنه يؤتى برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول, فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم قال فيقال إنهم لم يزالوا مدبرين مرتدين على آقابهم من فارقتهم أخرجه البخاري أيضا والترمذي عن معاوية بن حيادة رضي الله تبارك وتعالى عن, عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث ذكره قال وأشار بيده إلى الشام فقال هنا إلى هنا تحشرون ركبانا ومشاتا وتجرون على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفدام توفون بسبعين أمة أنتم خيرهم على الله وأكرمهم على الله وإن أولى ما يعرب عن أحدكم فخذه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي رواية أخرى ذكرها ابن أبي شيبة وإن أول ما يتكلم من الإنسان فخذه وكفه في الحاشية واحد صحيح البخاري ومسلم والترمذي واللفظ لمسلم إثنان صحيح أحمد وابن أبي شيبة في مصنفي وتابع فصل قوله غرلا أي غير مختونين التقى عيد غير مختونين النقي الحواري وهو الدرمك من الدقيق والعفر بياض ليس بخالص يضرب إلى الحمرة قليلا يعني العفر بياض ليس بخالص يضرب إلى الحمرة قليلا هذا معناه والفدام مصفات الكوز والإبريق قاله الليث قال أبو عبيدة يعني أنهم منعوا الكلام حتى تتكلم أفخادهم فشبه ذلك بالفدام الذي يجعل على الإبريق وقوله أول ما يكسى إبراهيم فضيلة عظيمة لإبراهيم وخصوص له كما خص موسى عليه السلام بأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجده معلقا بساق العرش مع أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض ولا يلزم من هذا أن يكون أفضل منه مطلقا بل هو أفضل موافى القيامة على ما يأتي بيانه في أحاديث الشفاعة والمقام المحمود إن شاء الله سبحانه وتعالى قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر في كتاب المفهم لا ويدوز أن يراد بالناس من عداه من الناس فلم يدخل تحت خطاب نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم قلت هذا حسن لولا ما جاء منصوصا خلافه فقد روى ابن المبارك في رقائقه أخبرنا سفيان عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمر عن عبد الله بن الحارث أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أول من يكسى خليل الله إبراهيم قبطتين ثم يكسى محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حلة حبرة عن يمين العرش أو كما قال ذكره البيهقي أيضا